تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما ممدودا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكه وما جعلنا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب. الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمنوا إيمانا ولا يرتاب.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 والصبح إِذَا أَسْفَرْ إِنَّنَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا للبشر لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَفَّرْ كل نفس بما كسبت رأينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ma salkakum fi sqar Qaloo lam naku min al musallin Wa lam naku na al miskiin Wakunna كذبوا بيوم الدين حتى أتىنا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستافرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا كلا بل Słyszeliśmy o tym, co mówię, że nie ma wątpliwości co do